لِيَذْكُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ فَتَاللهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ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 أَيومَ سيكُهُ عَلَاهُونَ أَم يَدُسُّهُ فِي التُّرابِ أَنَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَبَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يستأخرون ساعة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 لا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم